في بيوتنا ذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها, فيها بالغدو ولا صال رجال لا ترهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وَإقامُ الصَّلااتِ وَإِ إذكَ يخَافُونَ يَوْمَ تَتَقََّبُ فيِيهِ قُلُوب وَلَ بَصَّارُ لَجَزَهُ مُظَّ أَحْسَنَ مَا عَعملِلُ وَيَزيدَهُم مِن صَض وَلهابُ يَغزُقُ مَ يش بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء حتى, حتى إذا جاءه لم يجده سيء أَوْ وَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَسَّعَ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ أَوْ كَظُلَمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَخْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ غُلَمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بعض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 ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا من بَرَدٌ فَيُصِيبُ بِهِ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يشاء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 وإن يكون لهم الحق ياتوا إليهم الذعينين أفي قلوبهم مرضن مرتابوا أم يطافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينه وقول ان يقول ان يقول سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فاولئك هم الفائزون